من قلب مفجوع نارى سرية وينك يا فطا نادي من قلب من قلب ايه وينك يا فطا نادي الزيجية من قلب مفجوع من قلب, من قلب. صحت فاطمه بحسرتها يا فاطمه صحت فاطمه بحسرتها سمعته محزونه محليه الطاهر شافتها قعدة تبسدها وتسمع وصيتها قعدة تبسدها وتسمع وصيتها صاحة تسمعي هاي الوصية وينش يا فضنا نادي من قلب من قلب نا هلا وينك يا ابو لا القلب ما في جو هلا مين قالوا لا غابت الاصوات وينك يا ابو لا تنسيني اللي اتمنيت دار من صغري انا اللي اتمنيت دار من صغري وبالحزن دبلت واسفة زغرت عمري بالباب لاش العيدة ردت صدري بالباب لاش العيدة رضت صدري يا فضى يا ذنب اذنبت ما Ya Fatna ya dambedna min hijma tilgam wa صاد فاجئتوني انت اللي شفت صاد فاجئتوني وعلى الوجه هين العيده ستراني وبالباب شفت شلون من عسراني بالباب شفت شلون من عسراني اصرخ يا فضا وابد مع رحماني اصرخ يا فضه وابت ما رحماني انت اللي حبرتي بدي شري زي وانا على الراس على عين شاء الله وينش وين انت اللي شفت الساعات فاجمتوني انت اللي شفت الساعات فاجمتوني وعلى الوجه هين العيد ستروني بالباب شفت شلال من عصروني وبالباب شفت شلال من عصروني أصرخ يا فضا وآبد ما رحموني أصرخ يا فضا وآبد ما رحموني انت الحضرتي ديش الريزية وينش يا فضا inqilab main galob inqilab main galob sarrie jalchiya toba main seet inqilab main galob راحه امشي يا فضه وادع اطفالي راح امشي يا فضه وادع اطفالي يصعب علي شلون اعوف الولي يا فضه ام زينب يضل دلع لي مشدوها اصبح بالي شوف المصايب من اعلى يا فضى بعد أكثر يمي يا فضى إدني بعد أكثر يمي ويمرأسي قعدي مثل قعدة أمي هالليلة يا حران حلك الجسمي خليني ودعش ومشي أنا بغمي you are the one you know in the house